اراتيس حواتك من صحاحا صحاحا يهيم بحسنها اسد العرين سقاه الشيب اكساها بهاان واملاها يراع مع السنين فاشرق من سماها الهجين نورا يناصح كل ذي هم للدين حبوتك علب انفاس انتصارح فلازم وردها في كل حينه قراطيس حواتك من صحاحا صحاحا يهيم بحسنها اسد العرين سقاه الشيب اكساها بهاءا وَأَمْ لَا هَلْ يَرَاعُ مَعَ